وأستغفر لذنبك وسبح لحمد ربك بالعشي والابكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إِنَّ فِي صدورهم إِلا كبرٌ مَّهُمْ بِبَالِغِهِ